صل الله مع محمد صل اللهعَذ وسلم صل الله عَ محممد صل الله عليهليذ وسلم صلى الإله على النبي محمد من جاءنا بالخير والذكر الندي صلى الإله على النبي محمد من جاءنا بالخير والذكر الندي من ربه الرحمن أعلى قادره وحباه آيات العنى والسؤدد وأقام بالهادي منائر عزة مني. من يستنر بضيام دوما يهتدي إني أحبك يا محمد مرشدا تدعو إلى النهج السوي أحبك يا محمد تدعو إلى النهج السوي الأرشد إني أحبك يا محمد مرشد تدعو إلى النهج السوي الأرشد وأحب رأفتك التي فاضت على أدناك وشان البغيض الأبعدي وأحب رحمتك التي لم تزوها حتى عن الحجر الأصم الجلمد وأحب رحمتك التي لم تزوها حتى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 من جاءنا بالخير والذكر الندي من ربه الرحمن أعلى قدره وحباه آيات العنى والسؤدد وأقام بالهادي منائر عزة من, من يستنر بضياه دوما إني أحبك يا <محطما> رسول محطماً كل الأباطل التي لم ترشده إني أحبك يا رسول محطماً كل الأباطل التي لم ترشده وأحب دعوتك التي قامت علىها أدف الضلالة والتفاهة والددي جمعت بالتوحيد أقواما على فيها الغوي المستبد المعتدي جمعت بالتوحيد أقواما على فيها الغوي المستبد المعتدي وربطت بالإيمان جيلاً نيراً لا همة إيطت بأفق الفرق إني أحبك يا حبيبي شافعا يوم القيامه والمصير الاربد اني احبك يا حبيبي شافعا يوم القيامه والمصير الاربد يا رب ثبتني على درب الهدى رب والنحني شفاعه احمد يا ربي وامنحني شفاعة أحمدي يا ربي وامنحني شفاعة أحمدي